عوه من الشيطان الرجيز من الله الرحمن الرحيم Take <laughs> jean -Pierre. يا ريشوني ويا go go go فرجع ذا قوم من ذنر راضف I'm standing وانقوم في كتاب المناوي Fanatio! I'll <laughs>